هل ينهرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 فَلهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي أَدْعُو رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دينه قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغرى الله ابي غير ربه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم قَلَامًا أِفْلَا الْأَرْضُ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ